وَأَنذِرْ يَوْمًا الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَغُم فِي غَفْلَةٍ الارض ومن عليها والى الله يرجعون وان كن في كتاب ابراهيم ان كنا صديقا النبي قَال لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ جاءني من العلم مما لم ياتك فتبعني اخذك صيرا مستوي يا ابتي لا تعبدي جَئْتَ <شيطان> نَا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَاصِيًا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُهُ مَنِ فَتَكُونَ لِشَيْءٍ فَأَنِي وَلِيَ وَلَا أَرْغَبُ أَن تَعَنَّى لِأَتِيَ إلا أرجو منك وهجرني مالي يا ألا سلام عليك سأستر فيك رب فيها واعتذلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربى عسى فلما اعتذ لهم وما وغهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق وَكُنْ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَءْفًا